ربك بمجنون، وإن لك لا أجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. تبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن هو أعلم بالمهترين فلا تطيع المكذبين وادو لو يدرهن فيدرهن ولا تطيع كل حل فيمه. هم مازم الشائم بنميم من ناع للخير معتد أثيم رجون بعد ذلك زني الطير الاولين سنسمه على الخرطوم اننا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه كما بلونا ويسرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك الصريم فتنادوا مصبحين ان يغدو على تخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرم لا ومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا ك العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنة نعيم. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِن لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم إن لكم لما تحكمون سلهم أيهون كزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا, إن كانوا صادقين يوم يكشف عن السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصوهم توهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اذْرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِرُوا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غَرِمٍ مُثْقَلُونَ أَمْعَان صاحب الحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناجى وهو مكبر لنبيذ بالعرائ و هو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا